وأن يجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على سرر متقابلين مع امام النبيين وسيد الاولين والاخرين وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين هذا موعدنا في هذه الدقائق القرآنية مع آية من كتاب الله نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين أن الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فنسأل الله أن يجعلنا ممن يرفعهم وينفعهم بالقرآن إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه ذكرنا فيما مضى أن في كتاب ربنا جل جلاله نحو من ثلاثين أو إحدى وثلاثين آية تبدأ بقول الله جل وعلا ألم ترى ويأتي من بعد هذه البداية كلمات تحتاج كثير من التأمل والتدبر نورك حبيب الغالي نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى هذه البداية ألم ترى في هذه الآيات يكون من بعدها كلمات تحتاج مزيد من التدبر والتأمل القرآن كله ميدان بل ميادين للتدبر والتأمل وبذلك أمرنا ربنا جل جل أفلا يتدبرون القرآن ولكن نخص بالذكر هذه الآيات وقفنا في المرة الماضية مع قول الله تعالى الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احيانا الايات معنا هذه الدقائق ان شاء الله آية تبدا بهذه البدايه الا وهي قول ربنا جل جلاله الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون هذه آية جليلة كريمة عظيمة تحتاج لي كثير من التأمل والتدبر يضرب الله جل وعلا فيها مثالا للكلمة الطيبة أحبتي في الله إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب ولا يحب إلا الطيب لا يقبل الا الطيب من الكلام لا يقبل ولا يحب إلا الطيب من الأخلاق ومن الأفعال ومن السلوك. لا يقبل جل جلاله من الاعمال الا الاعمال الطيبه الله ربنا جل جلاله لا يقبل طيب لا يحب ولا يقبل إلا الطيب فكذا من من الكلام لا يقبل الله جل وعلا من الكلام إلا ما كان طيبا الا ويضرب ربنا جل جلاله مثالا للكلمه الطيبه مثالا بديعا رائعا يحتاج للكثير من التامل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 ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون اسم الله ان يحفظك اخي الحبيب محمد ابو عامر واسم الله ان يحفظك وان يرضى عني وعنك اخي احمد ماهر اسم الله ان يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير وان يجمعنا في الاخره في الفردوس العلى اخوانا على سرر المتقابلين احبكم في الله اسم الله ان يحبكم وان يرضى عني وعنكم ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله الله جل وعلا لما قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الآيات أكثر المفسرين أكثر العلماء على إن المقصود بالكلمة الطيبة في هذه الآية كلمة التوحيد كلمة ردد معي لا إله إلا الله هذه فعلا أطيب الكلام وأفضل الكلام وأعظم الكلام وأعظم ما نطق به إنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال كثير جدا من أهل التفسير وإن كانت الآية على عمومها لكن أطيب الكلام أطيب الكلام على الإطلاق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الكلام على عمومه وسنرجع لذلك بعد قليل ان شاء الله لكن تعال نتأمل في بعض فضائل أفضل الكلام على إطلاق وردد معي الآن وأنت تسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الكلمة أطيب الكلام على الاطلاق أفضل ما نطق به إنسان ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الإمام مسلم يعني في أعلى درجات الصحة سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله اسمع فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار مرة ثانية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار ردد الآن, ردد الآن من قلبك خالصا لله مؤمنا ان هذا الكون له خالق هذا الخالق هو الرزاق وهو المقدر وهو العليم وهو البصير جل جلاله فردد الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سمع نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال خرجت من النار وأيضا في مراه الإمام مسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم من شهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار نسال الله ان يجيرنا من عذابه وان يجمعنا في الفردوس الاعلى مره ثانيه قال صلى الله عليه وسلم من شهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار نسال الله ان يجيرنا من النار وان يجمعنا في جنته في الفردوس الأعلى منها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أطيب الكلام وأفضل الكلام وأعظم الكلام على إطلاق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسمع أيضا في صحيح البخاري قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاع الطويل حديث الشفاع الطويل ده في ان الناس في القيامة لما يشتد الزحام ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم منهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق والجمل المهم الناس فيما بينهم ألا ترون ما أصابكم ألا تنظرون رجلا يشفع لكم عند ربكم أم يشفع الأنبياء واحدا سلوة الآخر وبعد ذلك تبدأ الشفاعات الشفاعات يشفع الشهداء، ويشفع الصادحين ويشفع للأنبياء وبعد ذلك يقول أرحم الراحمين شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع وشفع, وشفع ولم يبق إلا أرحم الراحمين نسأل الله أن يشملنا برحمته أسأل الله أن يرضى عني وعنك حبيبي الغالي لحق أحمد في حديث الشفاع الطويل ان الله جل وعلا يقول اسمع لملائكته قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله لملائكته اخرجوا من النار اسمع أخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال ذره من ايمان ثاني في حديث الشفاعة الطويل في هذه الكروبات يقول ربنا جل جلاله لملائكته أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة ذر لا ترى بالعين المجردة مثقال ذرة من إيمان في الأرض الآخر مثقال ذرة من خير أخرج من النار من كان في من قال لا إله إلا الله قلها الآن ورددها من قلبك حبيبي الغالي وردد معي حبيبي الله لا اله الا الله قال أخرجوا من النار من قال لا إله الا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان حبيب الغالي بارك الله فيك ونورك حبيب أرسول الله يحفظنا ونحفظك وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى قال أخرجوا من النار من قال لا إله الا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان واسمع ايضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امته وكلمته و مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء يختار أي باب من أبواب الجنة يدخل منه من هو؟ من هو؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن, وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء الحديث رواه البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة وعندنا حديث البطاقة المشهور فيه ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يأتي برجل على رؤوس الخلاق قال صلى الله عليه وسلم فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر عارف يعني مد البصر مد البصر يعني أنت لما تكون وقف في مكان مكشوف كده ما فيش في مباني آخر ما تجيب عينك ده اسمه مد البصر هذا مساحة السجل ينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر وبعدين ثم يقول له الرؤوف الرحيم الرحيم الرحمن جل جلاله هل تنكر من ذلك شيء لا يرى هل ظلمك كتبتي الحافظون الملائكه زودت حاجه نقصت حاجه قال لا يا العبد ظن أنه هالك سبحان الله قال غير أنه لك عندنا حسنة حسنة فيخرج له بطاقة فيقول في نفسه وما تفعل البطاقة في تلك السجلات تسع وتسعين سجل كل واحد منها مد البصر ما تصنع البطاقة قال الله جل وعلا إنك لا تظلم إنك لا تظلم فينظر في البطاقة فإذا في البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فتوضع البطاقة في بعض الروايات أنه مكتوب فيها لا إله إلا الله توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء ردد الان لا إله إلا الله خالصا من قلبك مؤمنا بها موقنا بها ناويا أن تعمل بمقتضاها، أن تعمل بمقتضاها، عش عليها أكثر من ترديدها هذه أطيب الكلمات هذه أفضل الكلمات هذه أعظم الكلمات كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله أن يحسن خواتيمنا لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني ساعة الاحتضار مش بعد الموت لا ساعة الاحتضار ذكره بلا إله إلا الله قال فانه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسال الله أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا ولا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة المقصودة بالقول الثابت الذي يثبت الله جل وعلا به الذين آمنوا قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا إمتى يثبتهم في ساعة الاحتضار الساعة التي يهتز فيها أعظم الخلق يهتز ويضطرب إلا أن يثبته الله بهذه الكلمة بكلمة التوحيد كلمة التوحيد قال يثبت الله الذين آمنوا الذين عاشوا على لا إله إلا الله، ديدنهم لا إله إلا الله، يعملون بمقتضاها، ينطقون بها خالصة من قلوبهم، يبتعدون عن نواقضها، يأتون بما تقتضيه هذه الكلمة المباركة الطيبة، قال ربنا جل جل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الآخرة أول منازل الآخرة القبر لما يوضع في قبره ويتولى عنه الناس يأتيه الملكان فيكون أول ما يسأل من ربك من الرجل الذي بعث فيكم؟ يسأل عن أول ما يسأل يسأل عن الخالق جل جلال فإذا كان يعرف لا إله إلا الله يثبته الله جل وعلا في ساعة الاحتضار ويثبته عليها في ثابت ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ويفعل الله ما يشاء نسأل الله يثبتنا بالقوي الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي هذا الحديث رواه الإمام البخاري قال نبينا صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي صلى رسول الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، من غير ما حد يكلمه، من غير ما حد يذكره كذا، لا إله إلا الله ينطق بها خالصة من قلبه مؤمنا بها مستوعبا لمعناها لا إله إلا الله هذه تجعل من أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم وإلا يحرمنا من فضله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء لما تسمع المؤذن قال من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه يا yeah. ده الإنسان بيسمع الأذان كتير جدا جدا وبيبقى مشغول وبيكلم فلان وبيردد الكلام الفلاني ولا ينتبه لذا غفر له ذنب أجل هذا الروان لمن مسلم حديث في أعلى درجات الصحة قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله رباً خالقا مدبراً رازقاً جل جلاله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه وبارك الله فيك حبيب الغالي صلى الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ لكن أغلب المفسرين قالوا إن المقصود بها وإن أطيب الكلام اعظم الكلام وصدق أعظم الكلام لا إله إلا الله لكن بشكل عام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الكلمة الطيبة بخلاف كلمة التوحيد الكلمة الطيبة يقولها الإنسان لأخيه المسلم يقول الإنسان لغيره من الناس كلمة طيبة كشجره طيبة شجرة طيبة ينتفع الناس بثمارها ينتفع الناس بظلها وكذا الكلمة الطيبة تدخل السرور على قلب الإنسان وأعظم ما يتقربه الإنسان لربه وأحب الأعمال لله الله سرور تدخله على مسلم ممكن يكون هذا السرور انت نيتك من وراء الكلمة الفلانية أنه أنت تدخل السرور على قلب فلان هذا والله من أحب الأعمال إلى الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أحب الناس إلى الله أنفعوا الناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ممكن يكون بكلمة طيبة أصلها ثابت الشجرة الطيبة التي ينتفع الناس بظلها بثمارها بفوائدها أصلها ثابت كذا الكلمة الطيبة أصلها طيب وثابت أصلها من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاق الصالحين من سير الطيبين أصلها ثابت وفرعها في السماء فروعها في السماء قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها زي ما النخلة زي ما الشجرة كل حين تؤتي ثمارها بإذن الله كذا الكلمة الطيبة كل ما تذكر هذا الإنسان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 عود نفسك ان أنت بكلماتك تكون مشجع لغير كم من كلمات كانت سببا في بناء إنسان أي والله وكم من كلمات كانت سببا في هم وظهر وأغ... تدخل على إنسان كم من كلمات كانت سبب في أن يتفاءل الإنسان أن تشجع ان أنت تقول له أنت قادر لا أنت آقوا إن شاء الله. إن شاء الله بعد هذا التعب بعد هذه الأزمة بعد كذا تكون ان شاء الله أقوى وأفضل استعن بالله لا انت تستطيع كلمة تشجيع كلمة بناء وكلمة مواساة مساندة هذا كله أصله في شرائنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نصيحة لوجه الله بأدب النصيحة بحب برجاء الخير من وراء هذه الكلمة، هذه آية جليلة كريمة من كتاب ربنا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا واو إن ان ربنا ولي ذلك والقادر علي اكتفي بهذا القدر وحبكم في الله اقول قولي هذا الى لقاء اخر ان شاء الله نسال الله أن يجمعنا بالخير وعلى الخير الى لقاء اخر ان شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته